باكر تسافر وما يضل الا الاثار, إلا الأثار ينقاس كل إ ن س ا ن باللي ي ت ر ك بعده اثار ياخوي يا أ خلك بين ناسك من جميلين الذكر ينقاسك ل ا ن س ا ن باللي ي ت ر ك بعده اثار ياخوي يا أ خلك بين ناسك ب ن جميلين الذكر فكر ببكر ا عاب ك سيرتك ينذكر ينذكر فكر ر عن شب ب ب عن سيرتك شبين ذكر في وسط ل ل ك شلبي تذكرى وشفت القمر تذكر جماله في خياله نور تهدي بالبشر ا ب ك ر ة غادر بكره غ ا د ر والعمر ما يوم انتظر الورد حتى وين ببل يبقي لنا ب ر ي ح ة عطر انثر ورودك في وجودك وعطر انفاس العمر باكر تسافر وما يظل الا الاثار, باكر تسافر وما يضل إلا الأثار. س ا ن باللي ي ت ر ك بعده ا ر ياخوي يا خلك بين ناسك من جميلين ابتكر